مِ زَيًَْاَّ السَّم أَدُِييا بِذينَةِ كَواكِد وَحِذظ مِنْ كلُّشَ إطالِم مارِد لاَا يَسَّمَّونَ إلَ المَلَ إِ الأعَلى وَيُكُ ذَبُونَ مِنْ كل جانب دحورا ولهم عذاب واطب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاطب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بَلٰى جِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَاِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَاِذَا رَأَوْا اٰيَتَيَّ يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ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 وقفوهم إنهم مسؤولون